وَلَيْهِمَا لَنْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَالِبِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَدُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَتْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ولا أقول لك عندي قزائِن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينهم لين يكتئبوا الله خيرا الله أعلم بما في أم قُسِيَ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا لَيْتَ قَدْ جَادَلْتَ كَمَا فَأَكْثَرَ تَدْجَدَالَنَا فَأَسْأَلَ بِمَا تَوَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْثِيكُمْ بِهِ إِلَٰهُ إِن شَاءَ أَن أُمِتَّكُمْ بِمُعْجِزَةٍ وَلَا دعهم الصيئ الأرث أن أوصله أن, إن كان الله يريد أن يغيبه هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون استرَاه قل إني افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون فوحي إلى أهل أن